بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرطان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 ولا يملكون ممتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا فيكون افتره واعانه عليه قوم اخرون فقد جاء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 قاندين كان على ربك وعده مسؤولاً دعتهم وأبىهم حتى نسوا الذكر وكان قومهم ضراء، فقد كذبوك بما تقولون، فقد كذبوا. عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام إلا إنهم لا الطعام ويمشون في الأسواق وجعل بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقانا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا يوم يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَتَزِيلَ الْمُلْكُ يَوْمَ يَذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعْطُ الضَّالِمُ عَلَى يَدِهِ يَقُولُ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 الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال كلن تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي يمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلمتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل أرأيت من اتخذ إلهه هو هواه وفأنت تكون عليه وكيلاً أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً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 يَدُورُ سَمَاؤُهُ مِمَّا خَلَقنَ لَآئِمَا وَنَسْقِيهِ مِمَّا خَلَقنَا نَعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَبَكَرَ النَّاسِ إلا كفورا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 كان إنها ساعت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه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 وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريةنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفت بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما